سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وطول فَتَعْمَلُوا فِيهِ أَمْرًا حَقًّا مُّحْسَنًّا وَمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِمْ خَالِدُونَ وَمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِمْ خَالِدُونَ وَمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِمْ خَالِدُونَ وَمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِمْ خَالِدُونَ وَمَا بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه خلقهم من فتاعاً لكم ولأنعامكم فإذا جاءت Thank